بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من إن دافق يخرج من بين الصرب والترائب إنه على رجعين قادر يوم تبرز السراير فما لهم من قوة ولا نصير والسماء ذات الرجع والأرض ذات السريع إن ولقاؤن فصل وماه هو بالهز إنهم يكيد وكيد وأكيد كيد فما هيل الكافر ناميل